tasha wtu'izzu man tasha wtu'dhil man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ